قولوا تعالى قال إن سألتك عن شيء من أي الأشياء عن شيء من أي نعم من الأعجيب التي تفعلها قوله بعدها إن سألتك عن شيء بعدها الضمير يعد علي شيء أبعلي نعم بعد هذه المرة أحسنتها إن سألتك عن شيء بعد هذه المرة وقيل بعد قتل هذه النفس فلا تصاحبني أيترفني وفارقني ولا تجعلني صاحباً لك فقد بلغت العذر مني فصبرت علي المرة الأولى والثانية فما عذر بعد ذلك فإذا فارقتني قد بلقت العذر مني قوله استطعم أهلها ما معنى استطعم نعم طلب منهما الضيافة أو طلب منهم الضيافة أحسنت والطعام ومنه من هذا الباب استطعمته الحديث, استطعمته الحديث أي طلب منه أو طلبته منه أن يحدثني فهذا من هذا الباب استطعم أهلها استطعمته الحديث, أو الحديث أي طلب منه أن يحدثه فيذيقه طعم حديثه هذه الآية استذل بها بعضهم على جواز المسألة قال فيها دلالة ما فيها دلالة فإنهم طلبا شيئاً واجباً على أهل القرية وهو الضيافة ولا يستذل بهذه الآية على ما ذكر على جواز السؤال ومن استذل بها فقد أخطأ وأنكر عن الحرير ذلك فإنه أتى بشطط خطل هنا وذكر من قوله في بعض أبياته فإن رددت فما في الرد من قصة علي فقد رد موسى قبله والخضر كلامه صحيح هذا فأنكر عليه الذهب أو أنكر عليه القرطب رحمه الله تعالى هذا القول فالخضر وموسى ما سألا ما لا يَجُوزْ لَهُمَ نِسْأَلَاهَ بل سألَا ما يجب على أهل القرية إعطاءه وهو القراء ولكنهم أبوا الضيافة وقد قيل قديماً شَرُّ القُرَى الثِي تابخَلُوا بالقراء هذه شر القراءة هذا ما لا يسمى في اللغة شر القراءة التي تبخَلُوا بالقراء أو شر القراءة التي تبخَلُوا بالقراء ما يسمى في اللغة جناس تام أو ناقص تام نعم أحسن شر القرى أو شر التي تبخل بالقرى فالقرى الثاني ضيافة والقرى جمع قرية الأول من الذي ذكر أن هذه القرية هي بلاد الحامي مم. من هذا؟ نعم صاحب تاريخ حضر موت أن هذه القرية بلاد الحامل كانت قال موصوفة بالوخل لا إله إلا الله من الكذب بعض الناس هكذا يريد يكتب بس أي شيء يكتبه في التاريخ بلاد الحامل الحمد لله تغيرها من البلدان فيها الكرامة وفيها البخناء لا تسلم بلده وإنما يقل ويخفر في البلدان أحدهما البخل أو الكرم الحمد لله هذه البلد فيها خير الله وقد ضيف الطلاب العلم وأنزل الطلاب العلم منزلاً حسناً وجميلاً استقبلوهم ولم يؤدوهم بل رحبوا بهم ولا نعلم أحداً قد أودي من طلاب العلم أما لأذى الخفيفة يؤذى الكل أودي الأنبياء في مكة أودي رسول الله ولما انتقل إلى المدينة أودي من المنافقين هذا شيء يحصل وعثنا أولاً على البلاد هذه قالوا أنها بلاد طيبة والصاحب التاريخ هذا وأهلها طيبون إلا أنه يقال أنها من قرية التي استطعمها الخضر طلب منها كذا وكذا وكانت مشهورة بالبخل هكذا يقول وهذا والله ما وصحيح ما في محل وله مضبول منه قوله فوجد جداراً يريد أن ينقض ما معنى ينقض أن يسقط وجد جداراً آئلاً للسقوط يريد أن ينقض والانقضاط كما تقدم معكم هو السقوط بسرعة هو مائل تماماً وسيسقط فأقامه الخضر إحساناً لذلك الصالح الذي كان من العباد والزهاد وكان من الأخيار الأبرار فحفظ الله ولاده وحفظ الله الكنز الذي تحت ذلك الجدار حتى يبلغ الولدان الأشد فيستخرج الكنز هذا شأن الصالحين الله يحفظهم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فعندما نسأله حتى إذا أتيا أهل قرية ما هي هذه القرية التي أتاها موسى والخضر نعم الله علم مختلف فيها فقيل أيلة وعندنا أب لها وشيء كأنه خطأ قتب تفسير أيلة وهكذا قيل قرية بأدربيجان قيل قرية من غرى الروم قيل من الأندلس وكلام الحافظ كافٍ فيما تقدَّم الخلاف فيها كالخلاف في مجمع البحرين ولا يُثَب بشيء منه قال أبي بن خعب عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا أتَيَا أَهْلَ قَرِيَةً لِآمًا في, فِي طَافًا نبَّهني يا عبد الله فِي طافا في المجالس عندك هكذا طاف فطاف آه نعم أحسن ده. يكون هما طافوا في المجالس ما لها دخل تلك متصلة وليست متصلة بها وليست صفة لآمن لا فطافا في المجالس فعل أحسن ده. حتى إذا أتيا أهل قرية لآمن فطافا في المجالس أحسن ده. فاستطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما هذا يقول قطعة من الحديث السابق في قصة موسى مع الخضر قد جاء في الصحيح فطاف في المجالس مجالس أولئك أهل البلاد التي يجلسوها طلب الطعام فلم يضيهوا والله المستعانة قال ورؤيا أنهما طافا في القرية فاستطعماهم فلم يطعموهما واستضافوهم فلم يضيفوهما قال قتادة شر القرى, شر القرى التي لا تضيف الضيف تقدم اللفظ شر القرى التي تبخن بالقراء. قال قتادة شر القرى التي لا تضيف الضيف صلى الله العافية وهذا مدموم عند العرب جدا. البخل بل قل مذموم في الشريعة ليس عند العرفة حسب بل مذموم في شرع الله سبحانه وتعالى البخل شر ما في الرجل قال شر القرى التي لا تضيف الضيف عن نبي هريرة قال أطعمتهما, أطعمتهما مرأة من أهل برير بعد أن طلب من الرجال فلم يطعموهما فدعا لنسائهم ولعن رجالهم الله أعلم الله أعلم ظاهر القرآن يكفينه أنه ما أحد أطعمهم لا رجال لا نساء ما في أحد أطعمهم لا من الرجال ولا من النساء فلذلك استغرب موسى أنه يبني لهم ذلك الجدار وقد أبوا ضيافه لو كان هناك إطعام ما استغرب هذا فالظاهر نفي الإطعام مطلقة من قبل تلك القرية رجالها ونسائها قال أطعم أطعمتهما امرأة من أهل برير بعد أن طلبا من الرجال فلم يطعموهما فدعا لنسائهم ولعن رجالهم قوله تعالى فوجد فيها جذارا يريد أن ينغض قد سمعت أن هذا ليس بمجاز وأن قادر أن يخلق في ذلك الجدار الذي تحته الكنز إرادة وقد كان الحجر يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام انظر لنا كلام شغيتي هنا هنا عندها في هذه الآية قال إن يسقط وهذا من مجاز كلام العرب أي ما يجوزه كلام العرب وليس من المجاز الذي هو المعلوم عندهم الذي يظهر من مجاز كلام العرب ما يجوزه كلام العرب يسيقه يسويقه وأن هذا جائز أن يقال في الجدار يريد وأما المجاز الذي يصحن فيه. فلا يوجد في القرآن ولا ينبغين يقال أن في القرآن مجاس فإتذرع أهل الأهواء إلى نفي الصفات ونفي الأسماء ونفي الحقائق من الصلاة وغير ذلك والحج فإن بعض يقول المحج إنما هو الزيارة المشايخ وأولئك العلماء حقهم وهكذا البقرة إنما هي عائشة لا الله يأمركم أن تذبحوا بقرة عائشة ما في بقرة إنما عائشة المقصودة تذبحوا عائشة وهكذا يتدرعون إلى الباطل بنفي الحقائق الموجودة في القرآن يفسرونها على خلاف ظواهرها بل على خلاف نصوصها فما أنصح طالب العلم يدرس إخوانا يقرر المجالس عليه المجالس طاغوت طاغوت لابد كسره لابد من كسره تدرع به من تدرع إلى الشط ولكن ابتني الناس به الكتب مشحونة به كتب أهل السنة وكتب غيرهم كما شحنت به متواتر وأحاد وكله مما جاء من قبل أولئك وهم لهم معنى في هذا المتواتر الأحاد وأهل السنة لهم معنى آخر وهكذا المجاز لهم فيه مقصد ووضعوه من أجل مقاصد وقرروه وأهل السنة لهم مقصد آخر والمجاز هو استعمال اللفظ في غير ما له ويصحن فيه وهذا ما يدل على بطلانه أنه يصحن فيه سيئة واحدة يقول يد يقول لما هي يد إنما هي النعمة لأنه مجالز المجالز يصحن فيه رأيت رجلاً رأيت أسداً قال رأيت يعني رجلاً أو أسداً مقصود هنا رجل قال مقصود أسد المهم أنه يصحن فيه لأنه استعمل في غير موضع قال الإمام الشنقية رحمه الله فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام هذه الآية الكريمة من أكبر الأدلة التي استدل بها القائلون بأن المجاز في القرآن, بأن المجاز في القرآن زاعمين أن إرادة الجدار الإنقضاض لا يمكن أن تكون حقيقة وإنما هي مجاز وقد دلت آيات من كتاب الله على أنه لا مانع من كون إرادة الجدار حقيقة لأن الله تعالى يعلم, يعلم للجمادات إرادات وأفعال وأقوال لا يدركها الخلق كما صرح تعالى بأنه يعلم من ذلك واللة كلام جميل هذا فإن الله يعلم للجمادات إرادات وأفعال وأقوال لا يدركها الخلق إن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم فلها إرادات الجمادات تسبح قال لأن الله تعالى يعلم الجمادات إرادات أفعالاً وأقوالاً لا يذرقها الخلق كما صرح تعالى بأنه يعلم من ذلك كما لا يعلمه خلقه في قول تعالى وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهنا تسبيحهم وصرح بأننا لا نفقه لا نفقه تسبيحهم وتسبيحهم واقع عن إرادة لهم يعلمها هو جل وعلا وإنحنا لا نعلمها وأمثال ذلك كثيره في القرآن والسنة فمن الايات الداله على ذلك قوله تعالى وان من حجارتنا ما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشيه الله اي اراده من خشيه الله وكذلك ايضا لو انزل هذا القرآن على جبل فرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لأن بعض الحجارة يهبط من خشية الله دليل واضح فتصريحه تعالى بأن بعض الحجارة يهبط من خشية الله دليل واضح في ذلك لأن تلك الخشية بإدراك يعلمه الله ونحن لا نعلمه وقول تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان فتصريحه جل وعلا بأن السماء والأرض والجبال أبت وأشفقت أي خافت دليل على أن ذلك واقع بإرادة وإدراك يعلمه هو جل وعلا ونحن لا نعلمه ومن الأحاديث الدال على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أعرف حجراً كان يسلم علي بمكة وما ثبت في صحيح البخاري من حنين الجدع الذي كان يخطب عليه صلى الله عليه وسلم جزعًا لفراقه فتسليم ذلك الحجر وحنين ذلك الجدع كناهما بإرادة وإدراك يعلمه الله ونحن لا نعلمه كما صرَّح بمثله في قوله ولكن لا تبقهون تسبيحهم وزعم من لا علم عنده أن هذه الأمور لا حقيقة لها وإنما هي ضرب أمثال زعم وزعمه من لا علم عنده أن هذه الأمور لا حقيقة لها وإنما هي ضرب أمثال زعم باطل لأن نصوص الكتاب والسنة لا يجوى صرفها عن معانيها الواضح عن معناها الواضح المتبادر إلا بدليل يجب الرجوع إليه وأمثال هذا كثير جدا وبذلك تعلم أنه لا مانع من إبقاء إرادة الجدار على حقيقتها لإمكان أن يكون الله علم منه إرادة الإنقضاض وإن لم يعلم خلقه تلك الإرادة وهذا واضح جدا كما ترى مع أنه من الأسباب العربية من الأسانيب العربية إطلاق الإرادة عن المغاربة والميل إلى الشيء كما في قول الشاعر في مهمه في قلقلت به هاماتها قلق الفؤوس, قلق الفؤوس إذا أردنا نضولا فقول إذا أردنا نضولا أي قار ابنه وقول الآخر يريد الرمح صدر أبي براء ويعدل عن دماء بني عقيل أي يمين إلى صدر أبي براء وقول إلى آخره كلام جميل ومبحث عظيم الذي يريد أن يرجع إليه فهو في هذا الكتاب ضوال البيان عند هذه الآية فلا داعي لمثل هذا الكلام وأنه مجاز بل الجدار له إرادة والجدع له إرادة والحجر له إرادة وإن من شيء إلا يسبحه بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم هذه الإرادة لا يعلمها الخلق يعلمها الله سبحانه وتعالى أما هذه التي عند أهل المجاز وأن هذا مجاز آخره هذا كله لا تعرج عليه لا تبالي به لا تأثر به وترجع بعد ذلك من أصحاب المجاز وإذا بك تنفي الصفات وتنفي الأسماء وتقع في الشقشق أهل التي وقع فيها المعتزلة وتأتي بالفلسفة تظن نفس قد تحصلت على علم قال قوله تعالى فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض أن يسقط وهذا من مجاز كلام العرب لأن الجدار لا إرادة له فقدم معكم أن الجدار له إرادة يعلمها الله سبحانه وتعالى ونحن لا نعلمها فأخبر الله عن الإرادة التي يعلمها الجدار فهي له إرادة حقيقية لكن نحن تخف علينا كيفية الإرادة هذه وحقيقة هذه الإرادة التي الجدار. هذا المجاز تأثر به بعض من تعلمون من أهل الفضل وأهل السنة المعتزنة وأهل الأهواء ليسوا بسهل أمرهم عظيم جدا يتفننون في إدخال الشر على الناس تمه حل من تعلمون من تقدم من تأخر من أهل الأهواء يتفننون إذا أرادوا شرا يوصلونه حتى يصدق الناس أن هذا موجود هذا واقع فلا إله إلا, الله. لا إله إلا الله والذي ما يتحصن بالمعتقد الصحيح وما يتحصن أيضا بالخير ولا سيما كتب شيخ الإسلام وكتب تنميذه في هذا الباب يعتنى بها فهي كتب التحقيق والكتب التي أزال الله سبحانه وتعالى بها شرًا عظيماً على أهل السنة فالمتأخرون استفيدون وقبلتهم مرجعهم في مثل هذه الأبواب التي قد حصل فيها الخلط كتب شيخ الإسلام وكتب ابن القيم رحمه الله تعالى فهي مراجعهم في هذا الباب لأنهم حققوا المسائل هذه وأتوا بالفصل وقطعت جهيزة قول كل خطيب قال رحمه الله لأن الجدار لا إرادة له وإنما معناه قربة ودنى من السقوط كما تقول العرب داري تنظر إلى داري فلان إذا كانت تقابلها لكل ما نحتاج له فأقامه أي سواه ورؤي عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال الخضر بيده فأقامه وقال هنا بمعنى فعله فإن القول يطلق ويراد به الفعل فيستعمل في القول اللفظي ويستعمل في الفعل فقال الخضر بيده أي فعل كذا بيده فقال الخضر بيده فأقامه أي شار بيده فأقاموا هذا تعبير عن الفعل بقوله سائق أو شائع وهذا قطع من حديث أبي السابق عند مسلم وقال سعيد بن جبير مسح الجدار بيده فاستقام ورؤي عن ابن عباس هدمه ثم قعد يبنيه شرع يبنيه قعد بمعنى شرع وهي من أفعال الشروع هدمه ثم قعد يبنيه وقال السدي بل, طي قال السدي بل طينا وجعل يبني الحائط قوله تعالى قال موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال ابن كثير وأبو عمر ويعقوب لتخذت بتخفيف التاء وكسر الخاء وقال الآخرون لاتخذت بتشديد التاء وفتح الخاء وهما لغتان مثل تبع أو عليه يعني على إصراح الجدار ولو شئت لاتخذت عليه أجرا يعني اشتخذتها جعلت عليه جُعلا وأجره مقابل عمل لكن فعله لمسائل وبأمر الله وهما نغتان مثل التبع وتبع عليه يعني على إصراح الجدار أجرا يعني جُعلا معناه إنك قد علمت أن نجيع وأن أهل الغريتي لم يطعمون فلو أخذت على عملك أجرا قال الخضر هذا فراق إلى آخر سيئة في ربط آخر شهر الله إلهنا سبحانه الله وحمدنا إله الله وحمدنا